وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا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 بعد موتها ان في ذلك لايات لقوم يعقلون ومن اياته ان تقوم السماء والارض بمره ثم اذا دعاكم دعوته من الارض اذا انتم تخرجون وله من في السماوات والارض كن له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 فَمَن يَهْدِ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ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 وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأَنَائكُمُ الْمُضْعِفُونَ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 فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرمون وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء فَيَبَسُقُهُ في السم إكَي فَيَشَ وَيَجعلُهُ كِسَفَام وَيجعلُهُ كِسَفَ فَتَرَ وَدَقَ يَخوجُ مِنْ خلالِلَالِ فَإِذاَا أأَصَابَ بِهِ مَيْشَ مِنْ ععبادهِ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 وَل إِنْ أَرْسَل النارحًا فَرَأَوْهُ مُسْفرَر وََّ ظَلُّ مِ بعد يَكْفُون فَإَِّكَ لا تُسمْمِع الْ المَوتَ وَلَا تُسمِعُ الصُم مَددُعَ أَإِذاَا وََّْمُدِبِرين وَمَا أَ تَبِهَادِ الْعُمع ضَلَلََتِهِ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 فهذا يَوْمُ البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ في هذا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِن شِئْتَهُ بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كفروا إن أن وَمَا هُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يوقنون.